بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواه بخشندي مهربان قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير براستی خوابیستی وتی او جنۍ کلباری ميردکۍ او گفتگوې لګل اکردی وسکالای خوې بولای خو ابرد وخواج ویلو تو ویږي هر دوکټم بو براستی خوابی سری بینا یا من إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون مكرم من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أوانة كظهار ذك الجلجنا كان يندا واتبيان دلين وقت دايك ما أوان دَچي اوان هر او جنانن كاوانيان لي بوا وبيگمان اوان قفتار يك خراپينا پسندلن ودرودكن وبراستي خوالي خوجبويلي برده والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعود لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير أواني ظهار دكن لقلها وسركانيان لباشان دقرين ووپشمان دبن ولويك وتويانا واتخيرات الاخيان نادا او پیوسته بنده آزاد بکن لپیش او یبيك بکن بم کفارتیک لسرتان پیویس کرا و اموجاری دکرین پی وخوا شارزاب و یکدیکن فمن لم یجد فصيام شهرین متتابعين من لم یستطع فاطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إنزا إذا أحد أحد بنده يسنكوت أوبا دو مانك بروجو بيد لسر يك تيش أوي بسنا لأييك إذا أحد شش هجار بدات أو بو <تصفيق> اوي با ور بكن بخواو بيغمبري اخوا ملكتي فرماني اخواو بيغمبري اخوا بن واوانس نوراني خوان وبوب با ورانها سزاي سخت ان الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبرهم وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ بِجُمَانِ أَوَانِي دَجَاتِ وَسَرْبَاتِ خَوَى وَبِعَمْبَرِ خَوَادَكَنَّ رِسْوَةَ وَسَرْشَورَ دَكْرِنَ هَرُوجَ أَوَانِي بِحِشْ أَمَانٍ رِسْوَةَ وَسَرْشَورَ بُونَ دَكَنْ وابوب يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصى الله ونسوه والله على كل شيء شهيد لا راجك داك اخواها مو انتك رازندودك توا عشان حوالي ام بيداد باي يانا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 خوا چوارمیان نەبێ،وەچپەی هیچ پێنج کەسێک نییە کە ئەو شەشەمیان نەبێت، و نەکەمتر لەو ژمارە نەزۆرتر نییە مەگەرخوایان لەگەڵدا لە هەر جێگایەکدابن، پاشان لە ڕۆژی دواییدا ئاگادداریان دەکاتەوە بۆی کە خوا بە هەموو أَلَمْ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 118. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبأس المصير. آس رنجد نداوى بلاي أوانك قد غكرن لا تبأ. باش عند قرين وبو أويليان قد دەربارەی گونا و دەست درێژی و بێفەرمانی پێغەمبەرسەل الله عليه و وسلمم وە کاتێ بێن بۆلات سەلامت لێ دەکەن بە شێوەیە کە خوا بەو جۆرە سەلای لێنەکردویت وەلا دڵی خۆیاندا دەڵێن ئەگەر پێغەمبەرە بۆچی خواسی زامان نادات بەهۆی ئەو قسانەی کەپەی دەڵێین دۆزەخیان بەسە فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي أواني كبرواتان هناو كاتبتان كرد باتباسي قناه دازدريجي وسربيتي في أغنبر مكان وباسيتاكو باريسكاري ولخواترسان بكان وخوتان بباريزن لو خواي كهللاي او كودا كرينوا انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون بگمان تبل شيطان ويوبس تاواني تا كبروايان هنا ودلتنق بكات لكاتك داكه هرسي زيامبي بي اناغينيت ما قرب فرماني خوا ايمان داراني جب تنها فج يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فبسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يغفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير أي أوكساني كباورتان هنا كاتيك بيتان مترا لكورو دانشقا كان دا جگب كن او فراوان بكن اي واش فراوان بكن خواج گوشادي به اي ودات وكاتك بيتان وترا هستن اي واش خواش پلي او کسانه برز دکاتو له اي وكبروا ين هيناوا اوواني كزانستيان پي بخشرا او بسن پليك پلي ان برز دکاتو وخواش رازابويديكن يا ايها الذين إذا نجيتوا الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أي أو كسانك باورتن هنا و... ما في كوبي كرد نو اما بو خواتا انتاكترو پاکترا انزا اگر هيچ تان او بيگمان خال فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ آه! دا ترسان لها جاري پیشت سپا خير ایک بکن انزا اگر خيركتان نكرد وخواش توبه لجيرا کردن او سانواج بکن وزكاة بدن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 لَقَالَ هُوَ زِكْكَ خَوَاجَزَ بِلِغِرْتُونَ أَوَانَ نَلَأِ وَنُ نَلَ أَوَانٍ وَسُوِينَ دَخُونَ بَدْرُ لَكَاتِقَ دَخُوَيَانَ دَزَانٍ دَرُودَكَنَ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ خواس زَيْدُ جُوارِ بُؤَأَ مَا ذَكَرْدُونَ باراستي اوي اوان ديان كركاري جينا فسنبو اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين سوان دكان يا كرب وقلغان برقري خلتيان كر لا ري باز اخوا انزاب اوان هي سزاي رسواكر لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون معلوم إن دال ينهي السودة شنيا بويان أواني يارو هودمي أجرن تيادم ين نو شيء يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون لراجق دا كخواه موين زندودة كاتوا أوساسوين دي بو دخون هر چون سوين دي اندخواد بو Wadzanın işteci an bedesteye, babzanın barasti her awanın drosun. İstehvoda عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Olaik حزب الشيطان. Ala in حزب الشيطان هم الخاسرون. Şeytan basar yağında zalb ve bazorc, kıyadı kuyile bir birdüne أو أنا حزب شيطانًا باب زانٍ كبراصتي هالحزب شيطان زرر من إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين. براصتي أوانك كدُجمناتي خوا وبيغمبري خوا ذكًا. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز خانوسييتي كبيغمان منو بيغمبرانم سردكوين براستي خوات اناي بالادستا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من الله ورسوله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 وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كَسَانِهِ كَدَّسْنَاكَ وَيْكَبَاورِيَنْهَ بَعْبَخْوَوْ Dostayeti bu kan ligal awanay dijayeti kwa ve peygamberi kwa da kan. Her çan da o dojmanaynash bauch yan bin. Ya kuru bera ve kizm yan bin. Awanah kwa bawari ladal yan da çaspanduwa. Ve peştiwani kirdun bajyanig lalayan kwa ya wa. Ve yan khaata bahştaniyka wa. Ka ئەوانش لەخوا رازیبون ئەوان حزب الل ئاگار بن كەنها حزب